سال لا يطغى أرأه استغنا إنا إلى ربك رجع أرأيت الذي أنهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدا أو أمر بالتقوا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 سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجدة كلا لا تطعه واسجدة وقترب.